الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعى دعوته إلى يوم الدين أما بعد فهذا أول أحاديث الأربعين النموية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي عليه رحمة الله ونبدأ بعون الله جل وعلا اليوم التعليق على هذا الكتاب وهو الأربعين النموية وأولوا هذه الأحاديث كما ذكرت هو حديث عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من بالنيات النيات إنما لكل مريء نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وكان الائمه رحمهم الله تعالى يصدرون كتبهم بهذا الحديث فعل ذلك البخاري رحمه الله تعالى واقام هذا الحديث مقام الخطبه شارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة وأهل العلم ذكروا أن الإسلام يدور على جملة من الأحاديث منهم من قال على ثلاثة أحاديث منهم من قال على أربعة أحاديث ومنهم من قال على خمسة أحاديث لكنهم اتفقوا على أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث, حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث عائشة أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وقال رحمه الله تعالى وحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. فجميع الأمور، جميع الطاعات والقربات التي تقرب بها الانسان الإنسان الله جل وعلا ينبغي أن تكون على نيه صالحة خالصة لله رب العالمين. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النية في العمل قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد الناس نعم وهذا مما يحتاج المسلم إليه سيما في هذه الأزمان في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بأمة الإسلام فإن الناس لما تعكرت نواياهم وشابها ما شابها رأوا هذا التعكير في حياتهم وفيما يكون من معاملة الناس لهم بل وفيما يكون من معامله حكامهم لهم ولو أن الناس اخلصوا النيه لله جل وعلا وصدقوا في معاملتهم مع ربهم جل وعلا لتيسرت امورهم ولفتح الله جل وعلا لهم ابواب الخيرات وجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا لكن لما شاب النيه ما شابها من التعكير والخدش صار الناس إلى ما صاروا إليه فلعجب عندئذ أن يكون الكلام حول مسألة النية مما ينبغي أن تصرف الهمم فيه وأن يذكر به الناس في كل وقت في كل مجلس في كل زمان في كل مكان في كل بلية تنزل به ما ينبغي أن يحقر الكلام في مثل هذه المسائل ولا ينبغي أن يستشيط الناس غضبا عندما يذكرهم مذكر بإخلاص النيه لله جل وعلا العجيب أن بعض الناس عندما يذكرون بذلك يغضبون يقولون أنت تتهمنا في نوايانا وأن الناس بخير وأن الناس طيبون وأن نواياهم طيبة وهم مخلصون وهكذا ولو أن هذا المسكين يقرأ كلام الله جل وعلا وينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما قال هذا الكلام والعلم عندئذ أنه على خطر لكنه الجهل لكنه الجهل بالدين والجهل بمراد الله منا ماذا أراد الله منه إلا أن نحقق هذا الإخلاص إلا أن نحقق تجرد الله جل وعلا في جميع أعمالنا فعندئذ لا ينبغي أن يحقر الكلام في مثل هذه المسألة وهذا الذي يعترض ويظن عندما نتكلم في الإخلاص أننا نقصد سينا من الناس نقصد فلانا من الناس وعندما نذكر مثالا على وجوب التجرب والإخلاص جل وعلا في عمل ما وهذا العمل يقوم به بعض السامعين وبعض الجالسين في مساجد المسلمين تراهم ينفرون كما تنفر الحمر ويغضبون ويقولون أنت تقصد فلانا أنت تقصدني وأنت تتهمني في نيتي وأنت تتهمني في قصدي سبحان الله ولو أنه قرأ كلام الله جل وعلا ما قال ذلك إذ يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاعبد الله مخلصا له الدين وهو من هو عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالحنفية السمحه والذي جاء بدين التوحيد والإخلاص لله جل وعلا ومع ذلك يأمره ربه بذلك فهل أنت أكرم وأشرف وأعلى رتبك من النبي عليه الصلاة والسلام فلما تغضب لما تحزن عندما تنصح وتوجه لأن تخلص النيه لله رب العالمين وعندما تغضب اذ تنصح بهذه النصيحة فاعلم أن إخلاصك فيهما ما فيه أن إخلاصك فيه, ما فيه وسيأتي قريبا جمله من اقوال السلف رحمهم الله تعالى تبين لك أنهم لم يكونوا على هذا السبيل الذي يسلكه بعض المسلمين وإن شئت تقول بعض المتعالمين الذين شموا شيئا من العلم فظنوا أنهم صاروا من الكبار وصاروا من المتقصين وصاروا من العلماء وصارت لهم مزي على غيرهم من الناس وأنه لا ينبغي لأحد أن يوجه لهم النصيحة بالإخلاص ثم بعد ذلك يجده يقول لك أشفت عن نيتي أعرفت ما في دخيلتي وأنت تتهم النوايا وأنت توزع الجن على الناس وأنت تحكم على الناس بكذا وكذا إلى هذا الاتهام الطويل الذي لا يسمن ولا يغني. ولم يذل هذا المسكين أنه وقع فيما ينهى عنه وهل هو شق عن نية المتحدث وهل عارف انه يقصد او يقصد فلانا من الناس سبحان الله سبحان الله يعني هم يتهمون نوايا المتكلمين والناصحين ويقولون بانهم هم الذين يتهمونهم في اعمالهم وفي مقاصدهم اتنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت ذميا والمساله كلها غضب الناس غضب الناس هذا هو الكبر هذا هو الكبر الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام الكبر بطر الحق غمط الناس اي دفع الحق ورد وعدم قبوله والاستنكاف والاستكبار من قبول النصيحه بحجه أنه الناصح يجرح مشاعرك أو يجرح اخلاصك او يتهمك في نيتك الى غير ذلك والله المستعان والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما قال الله جل وعلا عنه قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني والآية في آخر سورة العام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والاستطراض في هذا حقيقة يطول لكن ما ذكرناه في الكفاية فالشاهد أن مسألة التذكير باخلاص النية لله جل وعلا وتوجيه المسلمين إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لفيما إذا ضاقت عليهم الأمور واشتدت عليهم الشدائد وتضاعفت أمر ينبغي أن يعتنى به لأنه إذا حصلت الشدة ونزلت المصيبة فإن الإخلاص لله جل وعلا سبب من أسباب الفرج سبب من أسباب الفرج كما في حديث الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخرة فهم في هم في شدة وهم في كرب وهم في أزمة وهم في بلية وتقربوا إلى الله جل وعلا بأعمال كانوا فيها مخلصين ففرج الله جل وعلا عنهم ما هم فيه من البلية ومن ينظر في الحديث الوارد لذلك يدرك ذلك جيدا وهكذا فيا على المسلم ان يعتني بتصحيح نيته واخلاصه قصده لله جل وعلا في كل قول وفي كل عمل وفي كل خطوه وهذا هو الذي اراده الله جل وعلا منا فمن من كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بقوله عليه الصلاه والسلام الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات أهل العلم اختلفوا في تقدير هذه الجملة عن قولنا. القول الأول تقديرها أن الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات يعني أن العمل لا يقع اصلا ولا يفعله الفاعل ولا يعمله العامل إلا إذا كان قبله نية تدفع الإنسان إلى هذا العمل يكون المعنى أن سبب وجود الأعمال هو نية سبقت العمل هي التي دفعت الإنسان إلى أن يعمل ثم قال بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى أي ينظر بعد هذا العمل الذي كانت النية سبب وجوده ووقوعه ينظر إلى هذه النية إن كانت صالحه فالعمل يكون صالحا وللعامل الأجر وإن كانت النية فاسدة فالعمل يكون فاسدا وعلى العامل الوزر فيكون معنى قوله بعد ذلك وإنما لكل مريء ما نوى أي, أي حكم الشرع في هذا العمل الذي وجد بهذه النية يعني حظ العامل من عمله نيته حظ العامل من عمله نيته إن كانت النية صالحة فالعمل يكون صالحا وله الأجر وإن كانت فاسدة فالعمل يكون فاسدا وعليه الوزر حتى ولو عمل عملا صالحا عمل عملا من الأعمال الصالحة من الطاعات التي أمر الله جل وعلا بها لكن النية فاسدة فعليه الوزر وهو مردود عليه هذا هو التقدير الأول التقدير الأول أن الأعمال واقع حاصله سبب وجودها إنما يكون بالنية التي قبلها ثم بعد ذلك ينظر لكل مريء ما نوى إن كانت النية صالحة فالعمل صالحا ولو الاجر وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسدا وعريفا التقدير الثاني بمعنى قول عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات هو أن الأعمال صالحة او كاسدة مقبوله أو مردوده يثاب عليها العبد أو لا يثاب عليها هذا كله يرجع إلى النيه يرجع إلى النيه فيكون قول الأعمال بالنيات أن هذا هو الخبر عن حكم الشرع في كل عمل أن كل عمل على حسب نيته فيكون المعنى أن صلاح الأعمال وفساد الأعمال بحسب صلاح النيات وفساد النيات وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى يكون إخبار بأنه لا يحصل للعبد من عمله إلا ما نواه به فإن نوا خيرا حصل له خير وإن نوا شرا حصل له شر والنية في اللغة كما قال أهل العلمي معناها القصد والإرادة وتقع النية في كلام العلماء على معنى المعنى الأول هو تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر تمييز صيام رمضان عن صيام غيره أو تمييز بعض أنواع العباده كتمييز الصلاة الواجبة عن الصلاة المسنونة تمييز الصيام الواجب عن الصيام المسنون او تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظم فالأول عبادة واجبة أما الثاني هو من العادة وهكذا وهذه النية بهذا المعنى هي التي توجد في كلام الفقهاء والنية الصالحة تكون سببا في تحول العادات إلى عبادات فالطعام والشراب المباح هذا من العادات إذا نوى الإنسان أن يستقي بهذا الطعام هذا على طاعة الله جل وعلا أو على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو على قضاء مصالح المسلمين العامة فلا شك أن هذه النية يؤجر عليها فيصبح هذا العمل الذي هو من العادات يصبح من العبادات والسبب النية فأصل العمل من العادات لكن لما كانت النية فيه صالحة وخالصة كانت النية فيه التعبد والتقرب الى الله جل وعلا أصبح هذا العمل من العبادات وقد تتحول بعض العبادات إلى عادة عبادات أمرنا الله جل وعلا بها لكن الإنسان لا يحقق فيها النيه لا يستحضر فيها النية يفعلها هكذا كأنها روتين كانها شيء أليفه تعود عليه لم تتحقق فيه نية التعبد والامتثال لله رب العالمين والمعنى الثاني الذي يقصد من النية هو تمييز المقصود بالعمل هل هذا العمل لله وحده لا شريك له أم لغيره وهذه النية التي توجد في كلام السلفي المتقدمين وصنفت في ذلك مصنفات كما صنف الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا كتابه الإخلاص والنية ويأتي التعبير عن هذه النية بلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء سواء كان هذا في القرآن أو في السنة مثال ذلك في قوله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 وهذا كثير وكذلك قد يعبر عن هذه النية بلفظ ابتغاء كما قال رب العالمين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله فالأيات الأخرى ما تنفقون إلا ابتغاء وجهنا وكذلك السنة ورد في السنة في كلام السلفي تسميه هذا المعنى بالنية كثيرا كما في حديث عائشة وحديث ام سلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيتهم يعني يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث وهذا البعث وهم في طريقهم إذا البيت ليخربوه يكون معهم التجار الذين ساروا معهم في الطريق يكون معهم المسافرون العابرون لا يقصدون أن يقاتلوا معهم لكنهم دخلوا معهم في الركب فاذا أصبح هذا الجيش يحوي من خرج ليهدم البيت يخربه، ومن كان معهم لأن الطريق جمعهم بهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنهم يهلكون مهلكا واحدا لكن يبعثون بعد ذلك يوم القيامة على نيته كل على حسب نيته وهذا يجعلك تدرك أهمية النيه وفي حديث سعد بن أبي وقاص عبر صلى الله عليه وسلم عن النية بالابتغاء إذ يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغيها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في مرأتك فالتعبير عن النية يأتي بلفظ الابتغاء، وياتي بلفظ الإرادة، ويأتي بلفظها هي بالنية كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون امر وذكر ابن أبي الدنيا آثارا كثيرة في هذا المعنى. من ذلك قوى سفيان الثوري عليه رحمة الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لأنها تتقلب عليه صحيح. صحيح النية صحيح. تتقلب على الإنسان هذا يعتريها ما يعتريها ما يشوبها ما يشوبها ينبغي على الإنسان عندئذ أن يكون على حذر وأن يكون يقظا أن يكون على حذر وأن يكون يقظا حتى تسلم نيته ولا يندم بعد ذلك ولعلنا ذكرنا من قبل قولة نافع ابن جوبير لما قيل له ألا تشهد الجنازة فقال لسائله كما أنت أي قف حتى أنوين قال ففكر هنيه أي لحظة من الوقت ثم قال امضي يعني انتظر لحظة حتى يستحضر الني ويخلص النيه لله جل وعلا والا يذهب لشهود الجنازة على أنها من من العادات هذا يحدث عند كثير من الناس يذهبون للجنائز عادة تعودوا على أن يحضروا الجنائز لا لأجل التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى ذهبوا ليحضروا الجنازات وليدفنوا أمواتهم حتى يرفعوا عن أنفسهم العتب من أهل الميت بأنهم لم يحضروا ولم يعزوا استحضار النيه في التسلية وحث المصاب على الصبر عند نزول هذه البلوى بفقد حبيبه او انه يذهب كي يصلي على الجنازه ويشارك في جنازه اخيه المسلم ليدعو له ويستغفر له وانه يذهب لكي ياخذ العبره والعظه وانه يذهب لاجل الحصول على الاجر امتثالا لحث النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك هذا لا يوجد الا عند القليل والله المستعان والله مصرح. وقال مطرف بن عبد الله صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النيه نعم صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النيه اذا صلاح القلب بصلاح النيه صلاح القلب صلاح النية قال بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبدان إذا حسنت نيته حتى باللقمة إن عمل يسير لكن مع النية الخالصة الصالحة يكون الأجر عظيما عند الله جل ورد وورد معنى ذلك عن عبد الله بن مبارك إذ يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير وقال الفضيل ابن عياض إنما يريد الله عز وجل من نيتك وإرادتك هذا بيت القصيد هذه الخلاصة إنما يريد الله عز وجل من نيتك وإرادتك هل النية والإرادة لله رب العالمين القصد الدافع ابتغاء وجه رب العالمين لا تخطو خطوه إلا, إلا سأل وسأل سأل أهي لله أم لغير الله فإن كانت لله تنضي وإن كانت لغير الله أرجع حتى لا تندم على ذلك ولذلك عندما نقول مثل ما روي عن الإمام أحمد أن أصود الإسلام على ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث بإنما العمل بالنيات وحديث عائشة الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين حديث النعمان المشير هذا لأن الدين يرجع إلى فعل مامورات وترك محظورات والتوقف عن الشبهات الدين لا عن هذا فعل الأوامر اجتناب النواهي والزواج التوقف عن الأمور المشبهات وهذا المعنى هو الذي يتضمنه حديث النعمان بن باشيل انتقل بعد ذلك إلى أن هذه المأمورات التي تفعلها وهذه المنهيات التي تتركها هذه المأمورات وهذه المحضرات لا بد أن يتحقق فيها النية النية في الفعل والنية في الترك. النية في الفعل أن يكون الفعل لله والنية في الترك أي ترك المحرمات أن يكون الترك لله لماذا؟ لأن بعض الناس قد يترك الحرام ليس لله وإنما يتركه حفظا لصحته أو حصا على وجهته الاجتماعية يترك الدخان يترك الدخان لله لأن الله نهاه عن ذلك ولكن يترك الدخان لأن الطبيب قال له امتنع عن شرب الدخان فانه يضر بقلبك أو يضر بكابدك وأنت علي يترك شرب الخمر لأنه لا يليق بمثله أن نشرب الخمر وهو من أصحاب الوجاهة والمكانة المجتمع فالناس قد يستخفون به يترك الزنا لا يترك الزنا لله لكنه قال هذه فضيحة هذه فضيحة بين الناس ويصبح سيء السمعة عند المسلمين فهذا ترك الحرام لغير الله. لم ترك لله جل وعلا. لما ترك لله جل وعلا. نعم لا يحمل وزرا لكنه لا يحصل على ترك هذا الحرام أجراء. لا يحمل وزرا لأنه لم يفعل. فالله لا يؤخذه بعمل لم يعمله. لكنه لا يؤجر على ترك الحرام. لماذا لانه لم يترك الحرام لله جل وعلا. بخلاف من ترك الحرام لله تعبدا امتثالا لله رب العالم كما يفعل الواجبات امتثالا لله رب العالم إذن فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات هذا يتضمن حديث نعمال النباشين وترك العمل المحرم وفعل العمل الواجب يحتاج إلى نية صادقه حتى يوجر عليها العبد وهذا يتضمن حديث انما الأعمال بالنعمال والعمل عندما يعمله الإنسان لابد أن يكون موافقا على السن حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا وهذا يتضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غد وعندئذ يكون الدين مداره على هذه الحديث الثلاثة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا العمل إما حلال وإما حرام وإما شبهات وهذا الحلال وهذا الحرام وهذه الشوهات في حديث النعمان ابن مشير والعمل له ظاهر وله باطن الظاهر يكون على السنة وهو الذي تضمن حديث عائشة من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو وله باطن وهو ما يقصد به وجه الله وهذا يتضمنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات ولذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى تحول تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوّبه ثم قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي دل عليه قول رب العالمين آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولذا قال بعض السلف إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة نعم هذا يصلي وهذا يصلي الناس يجتمعون في الصف في مسجد واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد لكن هذا صلاته تصعد إلى ربها جل وعلا وتقبل عند رب العالمين وهذا صلاته لا تعد رأسه والسبب نيه هذا العبد ونية هذا العبد فليست نية هذا الذي أخلص وصدق وخشع وتقرب إلى رب جل وعلى خائفا رجيا كنية غيره وهم في صف واحد خلف إمام واحد في مسجد واحد ان لم يتفاضلوا بالارادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاه مثل ما ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فيما قيل في حقه ما سبقهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه هذا هو ثم قال عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العبد من عمله على قدر نيته إن خيرا تخيرا وإن شرا تشرا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا مثالا واحدا عمل صورته واحده لكن يختلف صلاح هذا العمل وفساده على حسب النية الباعثة عليه. وهذا العمل هو الهجرة. فبين أن هذه الهجرة تختلف باختلاف نية المهاجر وقصده. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه الذي كان يعجز عن إظهاره في دار الشرك. فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وهذا يحصل الخير يحصل الشرف يحصل الفخر من هجرته لأن ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله هو الخير فقال عليه السلام فمن كان هجرته إلى الله ورسوله تهجرته إلى الله ورسوله أما من كان هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب الدنيا يصيب متاع من متاع الدنيا أو لطلب امرأة احبها يريد أن ينكيحها في دار الإسلام فهذا هجرته إلى ما هاجر إلى فالاول تاجر يطلب الدنيا والثاني خاطب يطلب المرأة فليس كل منهما بمهاجر على الحقيقة وإن كان مهاجرا في الظاهرة وهكذا سائر الأعمال صلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليه حجا أو جهادا صدقة أو غير ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اختلاف نيات الناس في الجهاد ماذا قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه يقاتل للمغنم من أجل الغنيمة يقاتل للذكر أن يذكر ويقال عنه مجاهد يقال عنه شهيد كل على قدر نيته كل بحسب نيته نحن لا نتهم نوايا نحن لا نتهم احدا في نيته نحن لا نتكلم عن اعيان اشخاص بأسمائهم نقول هذا قصد او لم يقصد وانما نقول هذا على العموم الناس منهم من قصد هذا ومنهم من قصد خيرا فكل على قدر نيته فالنبي عليه الصلاه والسلام سئل الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه إذا هذه الأصناف موجودة الأصناف التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة نقال أحد أن هذا السائل الذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي يسأله بحضر الصحابة أنه يتهم الجالسين الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه شق عن صدورهم شق عن قلوبهم كما يقول بعض الغاضبين الذين يغضبون عندما يذكروا بمثل هذه الطريقة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقل له يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم هذا هو الشهد حقا هذا هو الشيء الذي يقاتل خرج ليقاتل أعداء المله ليقاتل أعداء الدين ليقاتل من يحارب الله ورسوله من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا خرج ليقاتل على الوجه الذي أمر الله به خرج ليجاهد على الطريقة التي أمر الله جل وعلا بها إذا قتل عندئذ فهو في سبيل الله أما معنى ذلك فليس هو ممن يقاتل في سبيل الله وليس هو ممن قتل في سبيل الله جل وعلا قد يكون قتل في سبيل الذكر في سبيل المغنم في سبيل أن يرى مكانه في سبيل أن يقال عنه في سبيل كذا حمية عصبية جاهلية كل على قدر نيته كل على حسب نيته ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يعني ما معنى حمية يعني أنف وغيره ومحمى عن عشيرته ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال النبي عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي رواية له أيضا قال الرجل يقاتل غضبا غضبا غضبا صار للنفس خرج ليقاتل انتصار للنفس لماذا؟ تعرض لضيق تعرض لبليه تعرض لبغي وخرج لم يخرج لمصلحة الدين لم يخرج لمصلحة الإسلام والمسلمين لم يخرج ناظرا إلى مصلحة الأمة بنظر أهل العلم البصيرين والعلماء الراسخين وإنما خرج لأنه تعرض لبلاء تعرض لابتلاء تعرض لتضييق فيخرج لكي يخفف عنه هذا التضييق حتى ولو كان هذا على حساب ضياع الدين وتضييع بلاد المسلمين وتسليم أوطان المسلمين لأعداء الامه الذين يتربصون بها فأمر النيه عظيم والدافع والباعث على كل عمل ينبغي أن يكون دقيقا وينبغي أن يكون واضحا وينبغي أن يكون ظاهرا جليا أنه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في هذه الأمور وأن يفتي نفسه بنفسه بل بنظر اهل العلم والنظر إلى ما قاله أن العلم ثم هو بعد ذلك يصحح نيته ويقدم على العمل إن كان الإخدام هو ما أراده الله منه ويحجم عن العمل إذا كان الإحجام هو ما أراده الله جل وعلا منه. فأمر النية إذن أمر ليس بالهيء حتى يصبح الكلام فيه مضيعة للأوقات حتى يصبح الكلام في هذا الأمر تفريقا للناس في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهد هكذا يزعم هكذا يظن أنه قاتل في سبيل الله حتى استشهد قال الله جل وعلا كذب كذب الان تظهر الحقائق لا مجال عندئذ للجدل والقيل والخال لا مجال عندئذ للتبريرات والتحليلات والمخادعه لأن المقام مقام فضح للحقائق وظهور لبواطن الأمور يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون تظهر الأمور عندئذ فيكون القوت الحق من الملك الحق كذبت لست بصادق في دعواك أنك قتلت حتى استشفد كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء ليقال بطل ليقال مجاهد ليقال شجاع ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن تعلم العلم وجلس تصدر المجالس اوتي فصاحه وبلاغه <تضحة> يقول تعلمت العلم حفظت القرآن علمته للناس رجل تعلم العلم وعلمه قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك هكذا يظن هكذا يدعي يخدعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم قال فذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ليقال عالم ليقال قارئ شيخ كبير شيخ يسمع له الناس عبر الإذاعات والفضائيات شيخ محبوب شيخ له جمهور شيخ له كلمة مسموعة هكذا فيقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك لا لم يكن لله قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد قد قيل ثم أمر به وصحب على وجهه حتى في النار. ورد أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما أفاق قال صدق الله ورسوله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ليبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمثل هذا ينبغي أن يفتن المسلم إليه لا سيما في ابواب العلم لانه ورد فيه وعيد آخر مخصوص وعيد لمن تعلم العلم لغير الله من تعلم العلم لغير وجه الله جل وعلا المسند وسنن ابي داود وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه اي لم يجد ريحه لم ريحه لان هذا العلم يتعلمه الانسان يبتغي به وجه الله لكنه تعلمه ليصيب به عارضا من الدنيا له غرض له غرض يصل به الى ما في جيوب الناس من الاموال والمنافع ليقال فضيله الشيخ سيدنا الشيخ وهكذا والله المستعان في حديث كعب بن مالك عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب العلم ليمار به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار وكان أن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لا تعلموا العلم لثلاثة لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه فهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والعمل لغير الله جل وعلا يكون على اما إما أن يكون رياء محضا أي في أصل العمل في الدافع إليه والناهز إليه والباعث عليه لا يراد فيه وجه الله وإنما يراد به مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كما هو حال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وهذا الرياء لا يمكن أن يصدر منهم في فريضه الصلاه الصلي لا يمكن أن يصدر هذا الرياء المحض من مسلم في فرض الصلاة والصيام مسلم يقول لا إله الا الله مسلم لم ينتفع عنه وصف الإسلام يذهب ليصلي يرأي الناس الدافع على صلاته أصلا المراء لا يمكن يصوم ويكون الناهز له والدافع له في الأصل على الصيام مرآة المخلوقين هذا لا يمكن لكن يمكن أن يرائي الناس في وصف الصلاة بأن يطيل في صلاته يزيد في صلاته يظهر تخشع في صلاته نعم هذا وارد أن يقع فيه مسلم وهذا مما يخدش العمل لكن أن يكون الدافع اصلا على وجود الصلاة وإيقاع الصلاة اصلا هو مراءات الناس هذا لا يكون إلا من المنافقين المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلها ولي قال فيهم بعد ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس ولن تجد لهم نصيرا <تصفيق> الذي أريد أن أبين هنا أن فريضة الصلاة والصيام الباعث على إيجادها وإيقاعها مرآة للناس لا يكون من مسلم وإنما يكون من المنافقين المشكلين وله يتبعي لكن الرياء يدخل على المسلم في هذا النوع من العبادة في وصفها بالصور التي ذكرتها قبل قليل. أما الصدقة الواجبة أو الحج فقد يكون الدافع والناهز للعبد على فعله في أصله مراءة الناس. هذا ممكن ممكن أن تجد إنسان يتصدق والدافع له على الصدقة هو مراءة الناس في الأصل. يحج والدافع له على الحج مراءة الناس. الأصل، وهكذا في الأعمال التي يتعدى نفعها في الأعمال الظاهره فإن هذه الإخلاص فيها عزيز وعلى كل حال إذا عمل المسلم عملا وأن له في أصله مراءات المخلوقين فإن هذا العمل حابط مردود على صاحبه وصاحبه يستحق في المقتى والعقوبة من الله جل وعلا واضح؟ ولذلك روي أن لقمان قال لابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدار وإنما عمل القوم للآخرة فقيل له فما دواء الرياء قال كتمان العمل قيل له فكيف يكتم العمل قال ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالاخلاص ما كلفت اظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص وما لم تكلف إظهاره تحب أن تطلع عليه إلا الله يعني العمل الظاهر الذي أمرك الله جل وعلا بإظهاره لا تدخل فيه إلا إذا كنت مخلصا والعمل الذي لم تكلف بإظهاره تحب ألا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا هذا هو الضابط في مسألة الإخلاص وهناك من العمل ما يكون لله جل وعلا لكن يشاركه فيه الرياء العمل لله جل وعلا يشاركه فيه الرياء فإذا كان الرياء يشارك العمل من أصله يعني يعمل لله ويعمل لغير الله في أصل العمل في الدافع له فالنصوص الشرعية تدل على أنه عمل باطل وحابط مردود على صاحبه. في الصحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشريكه تارة يكون أصل العمل لله والدافع عن العمل هو وجه رب العالمين ثم تطرأ نية الرياء بعد ذلك فإن كان هذا الخاطر الذي ترأى على العبد خاطر الرياء إذا طرا على العبد خاطر الرياء ودفعه فلا يضر هذا الخاطر عمله أما ان استرسل معه هل يضره أم لا نقول اختلف أهل العلم من السلف في هذه المسألة ذهب بعضهم إلى أن عمله لا يبطل وأنه يجازى بنيته وبعضهم فصل بمعنى أن العمل إذا كان يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج له حكمه والعمل الذي لا يرتبط أوله باخره له حكم كالقراءة والذكر وإنفاق المال نشر العلم هذا العمل إذا طرأت نية الرياء عليه فإنه ينقطع بهذه النية ويحتاج بعد ذلك إلى نية جديدة فما لم يكن فيه نية الرياء فهو مقبول وما طرأت عليه النية فهي فهو عمل فاسد بسبب ما طرأ عليه من المنين عن بعض اهل العلم وهو سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولينية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات يعني يبدا التحديث لله خالصة للجل ثم عندما يرى المجلس كالكثر أتباعه والناس ينظرون إليه ينظر يمنه ينظر يسره وكانه شيخ كبير محدث معلم تعجبه نفسه ويحدث في نيته ما يحدث فعندئذ فسبب فيحتاج بعد ذلك الى نيه جديده يجدد نيته فالعمل الذي كان فيه مخلصا والنيه فيه صالحه فهو مقبول ان شاء الله والعمل الذي اضطرد عليه النيه فهو مرغوب عليها ثم اذا جدد النية فهو على ما يجدد من نيته واضح وهناك صوره وهو ان الانسان يعمل العمل خالصا لله رب العالمين ثم يلقي الله جل وعلا له الثناء الحسن في قلوب المؤمن فيفرح ويستبشر فهل هذا يضره الجواب هذا لا يضره هذا لا يضره شيئا لماذا؟ لأنه في الأصل لم يعمل العمل للناس الدافع والناهز له على العمل هو وجه رب العالمين لم يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ولم ينتظر من الناس جزاء ولا ثناء ولا حمدا وإنما الثناء والحمد جاء بعد انتهاء وانقضاء عمله ولم يكن ينتظره فهو لم يعمل العمل لغير الله اصلا إنما عمل العمل يبتغي به وجه رب العالمين الدافع والناهز له على العمل هو مرضات الله سبحانه وتعالى وتم عمله على هذا الوجه وانتهى منه وانقضى لا يريد من الناس ثناء ولم ينتظر منهم ثناء إنما الثناء والحمد الذي حدث من الناس صار له بعد انتهاء من العمل ولم يكن ينتظر ولم يبحث عنه فلما سمع بذلك فرح فرح فالجواب عندئذ بأن هذا لا يضر عمله شيئا لماذا لان هذه بشرى عجلها الله جل وعلا له في الدنيا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه يعمل العمل لله ثم الناس بعد ذلك يحمدونه ولا ينتظر حمدهم ولا ينتظر ثناءهم ولا يعمل العمل لأجل حمدهم وثنائهم وإنما الثناء والحمد ظهر بعد ذلك فلما قاله الناس وسمعه من الناس فارح واستبشر بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشراء المؤمن والحديث في صحيح مسلم يعلق الامام النووي رحمه الله عليه على هذا فيقول قال العلماء معناه هذه البشرة المعجله له بالخير هي دليل على رضاء الله تعالى عنها ومحبته له فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم وإلا فالتعرض مذموم واضح؟ بخلاف لو أن هذا الرجل عمل العمل والباعث له على العمل أنه ينتظر ثناء الناس ينتظر حمد الناس فهو عندما يقبل على عمل الخير على عمل البر يضع في ذهنه ويكون في قصده ونيته حصول الثناء من الناس حصول الحمد من الناس هذا مرائي أو أنه يعمد العمل فإذا انتهى من العمل لم يثني الناس عليه ولم يحمدوه على عمله فإنه يحزن ويضيق صدره فهذا لم يعمل العمل لله جل وعلا عرفت الآن الفارق الدقيق بين هاتين الصورتين كثير من الناس يتهم إخوانه بالرياء وذلك عندما يفرح أخوه بثناء الناس عليه أو بحمدهم له بعد عمله ويقول انت مرأة ولم يدرك لعل هذا الأخ الذي عمل العمل هو لم يقصد مدح الناس له ولم يقصد ثناء الناس له نحن عمل العمل لا يعنيه أن يحمده الناس أو أن يثنوا عليه وانما يعنيه أن يرضى الله جل وعلا عنه فلما انتهى من العمل فلما انقضى من العمل اثنى الناس عليه وحمده الناس فرح بذلك ما الضير بذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بما جاء حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره يكتمه يعمل العمل يكتمه يسره لا يحب ان يظهره فاذا طلع عليه اعجبه فقال له اجرا اجر السر واجر العلانيه له اجران اجر السر واجر العلانيه اجر السر لانه كتم العمل فهو عمل العمل مخلصا لله جل وعلا يكتمه طلع عليه طلع الناس على هذا العمل عرف الناس بهذا العمل فدعوا له واثنوا عليه فدعاء الناس له وثناؤهم عليه هذا خير فعله الناس ام شر خير يجرون عليه يجر الناس عليه لانهم اثنوا على اخيهم اثنوا على اخيهم ودعوا لأخيهم ومدحوا اخاهم بعد هذا العمل الذي اطلعوا عليه وعرفوه وطلعوا عليه وعرفوه ليس بقصد منهم بطريقة أو بأخرى عارف الناس هذا العمل الذي عاملهم هذا الرجل المؤمن المخلص فدعوا لهم وأثنوا عليه وحمدوه على ذلك فيفرح ودعاؤهم وثناؤهم وحمدهم هذا عمل بر عملوه يؤجرون عليه من الذي تسبب فيه هو فيؤجر عنه يؤجر أجرا, أجرا آخر أجر آخر أجر السر وأجر علني. أو أن هذا الرجل عندما عمل هذا العمل واطلع عليه الناس وعرفوه وأثنوا عليه ودعوا له وحمدوه اقتدى به بعض الناس في هذا العمل فيكون هو المتسبب في اقدام الناس على أن يعملوا ذات العمل الذي عمله فيكون ذلك في صحيفه فتح واضح؟ إذا أمر الإخلاص عزيز أمر الإخلاص عزيز وهام والناس يحتاجون كان يوسف بن حسين الرازي يقول أعز شيئني في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر إذا كان هذا كلامهم وهم إما وكما ذكرت في الأمثلة التي ذكرتها عن السلف قبل قليل في أول درس وهم على هذه المنزلة وهذه الدرجة من العلم والعمل يأتي الإنسان بعد ذلك يسوءه عندما يذكر بالاخلاص من أخيه المسلم ويغضب ويشتط ويتهم أخاه بأنه كأنك تعلم النوايا ويتطلع على قلوب الناس وتنقب عن صدورهم سبحان الله, على الله, على الله, على الله. كان من دعاء مطرف بن عبد الله أنه كان يدعو الله جل وعلا يقول اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عتفي وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم اوف لك به وأستغفرك مما زعمت اني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت ذن تبطي إليك منه ثم عدت فيه أستغفرك يا ربي شيء جعلته على نفسي أن أفعله لله رب العالمين فلم أفعله ولم اوف لك به أستغفرك يا ربي ثم قال وعمل ظننت وتوهمت انني اردت به وجهك الكريم مخلصا لك فيه ثم خالط قلبي ما علمت مما خالطه من شهرة او رياء أو, او الى اخره فاني يا ربي استغفر قلبي هذا كلام المخلصين هذا كلام الصادقين فلماذا يغضب بعضنا من بعض عندما يذكر بعضنا بعضا بالاخلاص وتصيح النيه والقصد وتجد بعض إخواننا يشمخ في أنفه ويحزن ويشنع ويشاهر بأخيه وكأنه إمام الأئمن وكأنه الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك أبي حنيفة والله المستعان. والنية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء هو تميز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض كما قلت هذا تقدم كلامه وتقدم بيانه والنيه ايضا في ابواب العلم في مسائل فقه تدخل في مسائل الايمان ومسائل الطلاق والهداق والعقود وغير ذلك وهذا أمره يطول في تفصيلات وتفريعات تظهر في كل باب من ابواب الفقه المتعلقه به والنيه هي قصدك ولا يجوز التلفظ بها في شيء من العبادات وما ورد عن بعض اصحاب الشافعي أنهم يقولون أن الشفعي قولا باشتراط التلفظ بالنية في الصلاة فقد غلطه المحققون منهم كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ولا يعلم عن السلف نقل خاص في هذه المسألة في أنهم يقولون بالتلفظ بالنيه في الصلاة أو في غيرها من العبادات. وما ورد من التلفظ في الحج إنما هو التلفظ بالنسك وليس, وليس بالنية إلا فالاحرام بالحج أو, أو بالعمره يكون في القلب وهذا ركن من الاركان من اركان الحج والعمره هذا ما تعلق بهذا الحديث اسال الله جل وعلا ان يغفر لي ولكم يرزقني واياكم الاخلاص بالقول والعمل وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه